شعاع طارق فيقولون وانت اصغر من الدهر منك انت يا اغلى شعاع طارق فيقولون وانت اصغر الجروح تهون يا طيبين يا طيبين وتهجر الدمعات من العين من العين اللي الجروح تهون يا طيبين يا طيبين هاجر الدمعات من العين من العين منك غارون منك غارون انت يا اغلش عين <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله عيون السهرة تضحك بوجه النهار تبتسم عين اليتام وتبجعين الانفجار ان شاء الله عيون السهرة تضحك بوجه النار تبتسم عين عين الانفجار ان شاء الله الدمعة ما تعبر جفنة ان شاء الله تردي لغراب الوطن ان شاء الله الدمعة ما تغفر جفنه ان شاء الله تريد الأغرب و الوطن للفرحة صار سنين مشتاقين مشتاقين كل الجروح تكون يا طيبين يا طيبين للفرحة صار سنين مشتاقين مشتاقين كل الجروح تكون يا طيبين يا طيبين من مكي انت يا اهل <سؤال> شعاع طارق في وانت اصفر من الذهب منك يا انت يا اهل شعاع طارق في وانت اصفر من الذهب جوحت هون طيبين يا طيبين جحت دمعات من العين من العين جوحت هون يا طيبين من نلعب من نلعب منك يغارون منك يغارون انت يا اغلى شعر والله ما تستاهلش هل دمعة منها يلجفون انت تكون تصير قبله وفيك لهم يقتدون والله ما تستاهل اتهل دمعة منها يلجفون ان تكون افسير قبله وفي كلهم يقتدون ان شاء الله فرحه تفصل عليكم ان شاء الله فرحه يتحول بكيكم ان شاء الله ان شاء الله فرحه شاء الله يتحول بكيكم عطر الموتيف على الخد على الخد كل الجروح يا طيب يا طيب عطر الموت الفوح عالصدين عالصدين كل الجروح تهون يا طيبين يا طيبين منك يطارون انت يا اهل ما فكت حزنها وهي جانت أمنيات يوم لبست ثوبة بيضراحة تزور الفراغ دجلة ما فكت حزنها وهي جانت تزور الفراغ ان شاء الله كل شعبنا يصير دجلة ان شاء الله كل يدي منصير اله ان شاء الله كل شعبنا يصير دجله دجله ان شاء الله كل كل اللي تع ما فرحانين فرحانين كل الجروح تفون يا طيبين يا طيبين كل اللي تع ما فرحانين فرحانين للجروح تسون يا طيبين يا طيبين انت يا فله لنكي غارون لنكي غارون انت يا عقل شعر كل كلا نصير طير نطير ويسر في الحياة نمسح عيون التمار ونرسم عيون السلام كنا نصير طير نطير ويسر بالحمام نمسح عيون الدمار ونرسم عيون السلام ان شاء الله قلب واحد كل شعبنا ان شاء الله بالفرح نجل تعبنا ان شاء الله قلب واحد كل شعبنا ان شاء الله بالفرح نجل تعبنا وبخيمة احلة راب ملتمين ملتمين كل الجروح تهون يا طيبين يا طيبين وبخمه احلى تراب من سنين كل الجروح تسون يا طيب يا طيب <تصفيق> انت يا, يا اغلى شعاع طالع في يقولون وانت اصلا من الذهب منك غرات انت يا اغلى شعاع طالع في يقولون من الذهائر يا طيبين يا طيبين وتهجر دمعات من لاهين من لاهين للجروح تهون يا طيبين يا طيبين وتهجر دمعات من لاهين من لاهين من منك من غارون منك غارون انت يا اغلى شعر